يَسِقُنُ بِندَاءٍ فَتَلَيَّنُوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يقيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان لائكهم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم واذا قائفه من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما فاذا بَغَتْ احداهما على الاخرى فقاتل الذي تبغي فقاتل الذي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطو إن الله يحب المقسمين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائ يكونوا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 يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسز ولا يغت بعضكم بعضا أيحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمو واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا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 والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن